إله العالمين أيها الأخوة الكرام في هذه اللتنا ينادى لصلاة العشاء. الله هو أكبر الله هو أكبر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 عند الرسول الله، حيا على الصلاة، حيا على الصلاة. حيا للفلاح حيا للفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة